الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له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 وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعياً وللايمان منادياً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سوى لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنه المطهره زاد الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد لازمنا في تلك الرحله العظيمه وهي اعظم رحله يرحل اليها المرء انها رحلتنا الى الدار الاخره وكنا قد توقفنا عند الحديث عن ارض المحشر وما يحصل للعباد فيها وكيف يحشر الله جل وعلا الخلق ثم ذكرنا صور الحشر وأنواع الحشر واليوم نذكر بعون الله عز وجل بعض أهوال منها في أرض المحشر إخوة الكرام تكشف السفى وتتجلى الأمور وتبلى السرائر ويعاين المرء ما كان يعلمه في الدنيا أو ما كان يشك فيه أو يكذبه من الأخبار التي أخبر بها رب العالمين وأخبر بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مما يحدث في أرض المحشر من تلك العظائم والأهوال تلك الخصومات التي تحدث بين الخلال الله جل وعلا صور لنا حال كل عابد مع معبوده في أرض المحشر حينما تنكشف الأستار وتظهر الحقائق حينئذ قال الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين تدبر في الجحيم للغاوين أي ظهرت وبدت وفي صحيح مسلم يُبتَى بجهنم لها سبعون ألف ذمام على كل ذمام سبعون ألف ملك يجرونها فيعاين أهل الموقف هذا الامر يعاينون جهنم قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون إن هذا من باب التوبيخ والتقريع واعلم أنه يقع على قلوب أهل موقع عظيما أينما كنتم تعبدون من دون الله يا من كنتم تعبدون الأوزان والاصنام والجوار شديدا والقوا على ظهورهم ثم طرحوا في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منه ثم يطرحون فيها فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين تلاه كنا لفي ظلال مبين الآن أدركت أنكم في ضلال فهل أدركت ذلك قبل فوات الأوان إن الله جل وعلا قد أجاب لنا عن تلك الاقوال وتلك الدعاوى الكاذبة من أهل الكفر والضلال أو من زعماء ورؤساء الكفر والفساد. الله جل وعلا بيّن لنا الأمور حتى لا تكون هناك حجة للخلق على رب العالمين قال الله جل وعلا لما ساق لنا حديث المشركين الذين قالوا لأهل الإيمان اتبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم قال وما هم بحاجة له جل وعلا من العذاب، فتخيل الكل يطفع في حسنة واحدة ويأتي وارد لولده ويقول أين بني لاجلك فعلت وفعل فهل تعطيني حسنة فيقول يا والد إلا هذا يا والد إلا هذا فيذهب إلى زوجته كيف كنت لك في الدنيا ألم اكن نعمة الصاحب ألم ابذل مالا ألم أفعل وأفعل حتى أسعدك فقل بل فهل تعطيني حسنة واحدة تقول الا أفر لن ينفعك أحد لا مال ولا ولد إلا إذا كان ولدا صالحا وإلا إذا كان مال عن صالحا ان ينفق في سبيل الله عز وجل لا تضعك زوجه لن ينتفع احد باحد الا بالصلاح والتقى كما اخبر الله جل وعلا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين هم الذين ساء بعضهم بعضا قالوا هم فيها يختصمون فالله يقولنا لفي ضلال مبين مُبِينٍ نسويكم برب العالمين وما وَمَا لنا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين فَمَا لَنَا من شَافِعِينَ ولا صديق حديم لِأَنَّكَ قد خاللت وصاحبت أهل المعاصي والفجور ولو صاحبته اهل الايمان والتقى لنضعك الى اذن كما اخبر الله عز وجل في الايات السالمه في سوره الصخره الا المتقين ينتفع العبد يومئذ باولادك الاخيار وما شبهه فلا ينتفع العبد طيب هذا حالهم لا حاجه ينفع واحد سيتبرؤون سيقول من كانوا من المتبعين أو الأجباء فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين لو نعود إلى الدنيا حينئذ مره مرة أخرى فنكون من اهل الإيمان الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها لم تعود لكنك من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل بين فيه ان اهل الايمان يرون ربهم يوم القيامه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ثم ينادي مناد ثم ينادي قال: فيأتي أهل الصليب مع صليبهم، وأهل الأوسان مع أوسانهم، وأهل كل أو كل من عبد إله الهه مع آلهتهم. ثم بعد ذلك بعد ذلك يطرحون فينا لجهنم عيادة من يبقى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون انتم وما تعبدون من دون الله اي من رضي بعبادتكم اياه وأقر ذلك وفرح بها هؤلاء يحشرون معه في نار جهنم اما من كان غافلا عن تلك العباده كالنتائج فانهم قد عبدوا من دون الله او من لم يكن راضيا عن تلك العباده من اهل الصلاح فانه يتضرع من عابده يوم القيامه كما اخبر الله عز وجل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولدنا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فتتبرع الملائكة منئذ ممن من كان عابدا لها يوم القيام وكذلك عيسى بن مريم الذي عُرِد من دون الله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 ان أعبد الله ربي وربكم فأتغذر منهم ولذلك في الحديث في صحيح البخاري يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم فما تريدون بالتسقيا فيقال لهم اشربوا ثم يتساقطون في نار جهنم ثم يتساقطون في نار جهنم لان نبيهم قد كذبهم في ارض المحشر كل هذا يحدث في ارض المحشر قبل ان يذهب اهل الجنه الى الجنه ويذهب اهل اهل النار الى النار أيضاً من العظائم التي تحدث والخصومات أن يتبرأ الأتباع ممن من من الكبراء والسائل والمتكبرين والطغاة يتبرؤون من من في الدنيا قال الله عز وجل وضرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا تدبروا فيقول الضعفاء ضعفاء القلوب ضعفاء العقول ضعفاء النفوس الذين رضوا لانفسهم ولانفسهم ان يكونوا اثباء لكل داعه والكل يدعوهم الى هديتنا تريهمها هنا وهنا هؤلاء ضعفاء النفوس والافكار لم يقصد رب العزه جل وعلا في الايه ان هؤلاء ضعفاء الأبدان فهناك اقوياء اشداد اصحاب عشائر اصحاب موال ومع ذلك يتصارقون حتى يسيرون في ركب اولئك هم الذين يتبعونهم إما لنصالح أرادوها من ورائهم او لأمور اخرى هؤلاء اقوياء اشدات لكن الضعف هنا هو ضعف نفسي ضعف عقلي اصاب العبد ولانكسار ما جعله يرضى لنفسه ان يكون تابعا لاهل الضلال او للمتكبرين فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لهم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فماذا يقول له القضاء المستكبرين قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص ان تلك البراءه اشد على قلوبهم من العذاب نفسه تخيل ان تتعلق بشيء ثم اذا بهذا الشيء الذي تعلقت به ينهار بك وقت ما تريده او حينما تريد ان تتعلق به وانت في اشد الحاجه اليه ينهار فيصير بين اهليك سرابا هذا ما يحدث فيتبرؤون منهم حينئذ يقوم في تلك الساحه ابليس عليه لعنه الله تخيل ابليس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 لوقوع في هل يدفعك أحد حتى تلج الشهوات والنزاد والنسوات هل يدفعك أحد عن الطريق الى الله عز وجل بل إنها النفس الأمارة بالسوء واتباع وساوس إبليس فلذلك الله جل وعلا جلالك الأمر الآن ما فيش أي حجة عند الله عز وجل قال الشيطان لما قضي الامر لما قضى الامر يعني خلاص انتهى الموضوع ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فما خلف تطر يا اخواني تلك رسائل من الله رب العالمين لنا الشيطان سيقول هذا لاهل الضلال والهوايه لاهل الكفر والفجور شتابوا منهم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما لم يصرخكم وما أنتم مصرخين ما لم من عذاب الله عز وجل وأنتم كذلك إني كفرت بما أشرفتمون من قبل آه إنها العداوة إنها عداوة إبليس لبني آدم إني كفرت بما أشرفتم أشرفتمون من قبل قال الله جل وعلا بعد تلك الخصومات وتلك المنازعات إن الظالمين جميعا لهم عذاب أليم هذا إذن إخوة الكرام موقف عظيم يحدث في ارض المحشى وبتلك المواقف أيضا ما أخبر الله عز وجل في صورة الصافات. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون زجرة واحدة النسخ البعد في أرض محشولة. فإذا هم ينظرون قالوا يا والملائكه هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكشفون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم احشروا كل قرين مع قرينه او كل شبيه مع شبيهه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وقيل زوجاتهم الكافرات أو من كنا مثلهم في الضلال والضواية وكل هذا يدخل تحت مفهوم الآية وأزواجهم أشكالهم وأشفههم مع يهود مع اليهود والنصارى مع النصارى وهكذا كل كافر أو كفر يحشرون أزواجا مع بعضهم البعض أو يحشر مع قرينه الذي أضله كما اخبر الله عز وجل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد حتى اضطربوا اذا ازوجهم اشبههم شو الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون فتضعفون الشريعة في أنفسنا وقد اختار الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذا التأويل من جهة الشريعة فتنسونا في الشريعة وتضعفونها في أنفسنا كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين حتى وفي الضلال فأضلناكم, فاضلناكم وما اجرناكم على ذلك هكذا يحشرون جميعا عياذا بالله في نار جهنم اقول قولي هذا واستغفر الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه وصال على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد حين إذن إخوة الكرام يعبد الظالم على يده ندما يقول يا ليتني اتفتت مع الرسول السبيل يا ويلتا بيتني لم أتخذ فلانا خيرا هذا الصاحب اذا من كان يعبد من دون الله عز وجل معبودا يندم يتضرر منه من كان يسير خلف اصحاب الافكار الضاله والنظريات الالحاديه وغيرها يندم يوم القيامه ويتضرر بعضهم من بعض من كان يسير خلف الطغاة والمتكبرين على الضلال والفسق والفجور يندم يوم القيامة ويتبرأ بعضهم من بعض بل أعظم من ذلك أن يتبرأ المرء من أعضائه تخيل الخصومه تصل يوم القيامة إن المرء يخاصم أعضائه أعضاء الجسد وجسد واحد فيه روح وفيه جسد جسد فيه روح حتى ذكر حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الروح تختصم مع الجسد يوم القيامة طيب يتبرر العبد من أعضائه ذكر الله عز وجل لنا هذا الأمر في أرض الرحشة أيضاً وكذلك في نال زهنم عياذا لله <تصفيق> قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ما هذا ما الذي يحدث حينما يأتي الله جل وعلا بالعبد بين يديه فيطرره الله جل وعلا بمعبه عليك فلن الله جل وعلا لعبده أي عبد ألم أتركك ترأس أو أذرك ترأس وترضع ألم أسودك ألم أسودك ألم, ألم أجعل لك مالا وإبلا وخيلا فيقرره الله عز وجل بتلك النعم نعم نعم. ف... فيقول العبد أي رب فيقول الله عز وجل اكنت تظن انك ملاقين فيقول العبد لا يا رب فيقول الله جل وعلا فاليوم انساك كما نسيتني الله ربه. فاليوم انساك اي من رحمتي ونعيمي كما غفلت عن طاعتي وعبادتي كما غفلت عن طاعتي وعبادتي في الدنيا فالله جل وعلا يتركك ويبعدك ويطردك عن رحمتي وعن جنتي. فيقرر الله جل وعلا العباد حتى يأتي عبق من العباد ورد في بعض روايات الحديث أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال ألا تسألونني على ما اضحك قالوا على أي شيء يا رسول الله وعلى أي شيء قال أضحك من مخاصمه العبد لربه يقول العبد لربه يا رب لقد حرمت الظلم على نفسك فلا أرضى شاهدا علي إلا فيقول الله جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيدا أو شهيدا فيضمص الله جل وعلا على فن يختر على فن ثم يضم الله جل وعلا الأعضاء فيضموا يدين فتتكلمان بما فعلت بطشته سرقته لمست ما لا يحق لي ان فعلت وفعلت ثم ينطق عليه جسده ثم تنطق قدمه وفخذه فعلت كذا وفعلت كذا صرت بقدمي الى المحرمات الى المعاصي الى فعل ما لا يعطي الله جل وعلا الاعضاء كلها تنطق ثم يخلى بين العبد وبين الكلام أتظرنا ما يقول العبد لاعضائه يقول صحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أجاد فعن كن كنت أجاد الله أكبر يعني العبد يتضرر من نفسه كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا يمنون فيقول له إذن احملني ولنذهب فلنأخذ منهم فايهما مخطئ فيقولان كلاهما وحدا شرف والتنهيش فكلاهما فيقول الله جل وعلا قد شهدتما على انفسكما اذن اخوتي الكرام في هذا اليوم العظيم تحدث تلك الاهوال من المخاصمات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 وكان الشيطان لي انسان خذولا فعلينا ان نسعى الى طاعه الله سعيا عليك ان تكون وقافا على الحق وان تنظر في الطريق الذي تسلكه ولا تظن نفسك هكذا كل من غرادك ياخذ كل ماعق ينعق ليك تسير خلفه لانه سيتبرئ النافعه وطلبا قاشعه مبدلا عن البلاء الصابره اللهم استر عوراتنا وان اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يمنانا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان تحتنا الله ابو النصر الاسلام المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل المؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم